ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد لا نحيد عن خطى ايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني ابدا لا لن نحيد ابدا لا لن نحيد ابدا لا نحيد عن خطى ايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله عهدنا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين عهداً علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين. حتى إذا خان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا خان النفير عدنا جنودا نلبي المسير Allahu santullah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 بُدَّ يوماً سيرجع الأقصى ليحيا الفداء بطول المدى ولا بُدَّ يوماً سيرجع الأقصى ليحيا الفداء بطول المدى لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوماً Abdullah nahiye, l-jannatı Rabbi, عند ربه دوما. أبد لا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 ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا سنمضي جلدا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا موردا يبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد ويبعث فينا يقينا جديد فيوم الشهادة نصر مجيد انق الله جند الله جند الله ابدا لا لن نحيد عن خطى الايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم بهدل قراني سائر في طريق الحق جند الله سائر في طريق الحق جند الله جند الله جند الله